بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنة عاليه لا تسمع فيه فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصروفة وظابي مبثوثة